موقع محب القارئ ادريس ابكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا واشر المنافقين بأن لهم عذابا أَلِيمًا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أَيَبْتَغُونَ عندهم الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ للمؤمنين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 جامع المنافقين والكافرين في جهنم يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحوز عليكم ولم نعكم من المؤمنين فَاللَّهُ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 قانو كسالى يراون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا Nie możemy zapomnieć o تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا możemy الْكَافِرِينَ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 وتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وسوف يؤتي الله المؤمنين ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا علي